وعطى ابن أبي رباح وإكلمة مولى وإكلمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس تعاوز وابن الشعثاء وسعيد النجبيط وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن جابر التفسير على الناس به أهل مكة خلاف المغازي على الناس بها أهل المدينة لماذا؟ قد لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فمجاهد وعطاء من ابي رباح نشوف شراجهم مجاهد هو ابو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن ابي السائب ولد سنه وعشرين في مكه وهو ساجد سنه مائه وثمان وكان من تلاميذ بن عباس وام سلمه وابي هريره وجابر ومن تلاميذه عكرمه وعطاء وقتاده وحكم وتيبه وايوب واثقه بمعين ومزوعة هنا عرض في خلاف تلهيب الكمال أنه عرض القران على ابن عباس ثلاثين مره ثلاثين مره ثلاث مره, تلاثة مرة. فيه فيه فيه خلاصة؟ غريب. صفحة في في في حفل المخصصه هل يوجد مخصصه هل يوجد مخصصه هل يوجد مخصصه هل موجود بالمسألة. أقول موجود بالمسألة. وهذا نقل عن عن خلاصة رقم. نعم. وفيها أيضاً، لا فيه. يقول المؤلف، وعطا عبد مير باح يمني. شو من ال الجسد وإيش؟ عندكم ترجمة؟ من الجند من الجنة التي كان قد نزلها معارض جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عطاء إلى مكة وبلع مرتبه الأمانة والفقه وانتهى إلى يسكوا بمكة كان قال فيه المعباس لاهل مكة تجسمعون علي وعندكم عطاء توفي سات مئة وارباة عشر ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم من الناس بالمنافق يقول عفر مهما بن عداه هو أبو عبد الله عفر المريري أو البربري أحد علماء العلام قال الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من ذكر مكتوب في سنة 25 وطوس بن كيسان يمني من الجنب أيضا أدرك خمسين من الصحابة وبلغ منزلك علماء العلام وأخذ عنص الصفوت من علماء الترمي قال ابن عباس إني لا أظن من أهل الجنة توفى ومات في رواية من سنة 106 وصلى عليه هشام بن عبد الملك فيه ايضا ابو الشافع، ابو الشعفاء اجابه بن زيد الازبي البصري قال ابن عباس هو من العلماء توفي سنة الثلاثه السعوديين وقيل بعد ذلك وسعيد بن زبير مولى بني واليه من بني أسر بن خزينة اخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل المزني وعلي بن حاتم اقام في الكوفه وكان في اول امره كاتبا لعبد الله بن عثه بن مسعود ثم لي برده برز ثم, ثم تفرغ للعلم والقران حتى صار إمام علما وحتى كان ممن اخذ عنهم علم امثال ابي عمرو بن علاء ومن بن عمر وسليمان اعمش وايوب السخياني وعمر بن ديار دينار ولما ثار عبد الرحمن بن محمد بن اشعث على عبد الملك المروان انضم اليه سير الجوي وكانت وقعت ديره اجماج التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم اصحابه فذهب سعيد جبي الى مكه وقبض عليه واليها خارج بن عبد الله القصري وارسله إلى الحجاج فذكر له الحجاج ما سبق من احسانه اليه وساله فما اخذك عليك فقال سعيد بيعة كانت في عنق بن اشعث فغلب الحجاج وقال وقال افما كان استيئه وامين المؤمنين عبد الملك المؤمنين عبد الملك في عنغت وأمر بقتله وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95 ويرى أعلم الدين وعمته أن الحجاج افتكب أعظم الإثم بهذه السعلة المنكرة قال الإمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن الجبيل قتل الحجاج سعيد بن الجبيل وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى عينيه. الله الله أعلم يرى الأحلام نعم نعم نعم عن عبي صرايز بثماله إلى مجاهد قال أرثم نسحة على ابن ثلاث عرضات نعم إلى خاتمه نعم طيب على كل حال عشان الخلاط راجعوها إذا كان كذلك أقول لنا أقول لنا أصحب يمكن بعض المكتبات بواو مثل داود مثل داود أحد يكتب بواوين وحد يقول مدى معروفة ما أحد علاوان أخر نعم ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينه في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير التفسير الذي أخذ عنه مالك التشفير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وحب وزيد بن أسلم المدني كان أبوه مولى عمر بن اخذ أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة في سنة موستة حلاتي نحن نسخة الاتفاق فأعدلوا عنده عبد الرحمن وعبد الله بن واحد المراسيل إذا تعدعوا صرقها وخلت عن المواطاة قفا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مصابقا للخبر وإما أن يكون سببا تعمد صاحبه الكذب أو أصطع فيه فمثى سلم من الكذب العمد والخطأ كان فضلاً بلا ريب فإذا كان إذا أنتبع الآن لكلام هذا المرسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا ونحن نعرف لما سبق أن المرسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه ان تابع من تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابه فالمرسل هو ما رفع التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلو رمى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا لأنه لم يسمع منه قطعا محمد بن أبي بكر ولد في عام حجه الوداع. لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسيل الصحابه حجة وأما مرسل التابع التابعون يختلفون فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من يقبل من, من لا يقبل فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسجد فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة فيكون مرسلهم صحيح، والذين ليسوا على هذا الحال ينظر في المرسل نفسه إذا يتعدل الطرق وتلقته الأمة في القبول فإنه يكون صحيحا وقد نرى علينا مثال من ذلك في الحديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليمن كتابا فيه ذكر الديات والذكات ومنه ان لا يمس القرآن الا طاهر نعم وهذا قاعده والمراسي والمراسين اذا تعذلت طرقها وخالت عن الموافقه القصد او الاتفاق بغير قص كان الصحيحه قطعا فان النقل إما هي يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا فإذا, فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطعوا على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع على اختلافه الله وقد علم رقاف رقاف وقد علم أن المذلين لم يتواطعوا على خلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه, فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة, عن واقعة جرت ويذكر, تفاصيل, ويذكر تفاصيل, ما فيها من تفاصيل, تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره فيذكر... قد علم شخص آخر في شخص آخر, في شخص آخر قد, علم علم. أنه... قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر... فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما قد كذبها عمدا أو خطأ كذب بها كذبها, كذبها. يصح, يصح، لكن كذب بها أحسن فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لن يتفق في العادة لن يتفق في العادة في أي أسي كل منهما بتلك الفصين التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطعة بلا مواطعة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله أو يطلب ثبه ويطلب الآخر مثلها أما إذا انشا قصيدة طويلة لا تفنون على قافية وروي فلم تجري العادة, فلم تجري العادة, العادة بأن, بأن غيره ينشئ مثلها لفظاً ومعنى مع الطول المفرط فلنعلم أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثاً طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطاه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقاً وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإلا لم يكن أحد أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لضعف ناقله لكن مثلها لا لا تضبط لا تصدق أنتم الكلام هذا؟ لقد هذه مفهومة؟ ها التوقيع الله يقول إن المرافئ إذا تعذر طرقها وليس فيها اتفاق أو مطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. هم ضرب مثلا لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعه ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل وإن فقل ومن حضور ثم جاء آخر وهذا الرجل الرئيس عندك ما تثق بخبره لكن جاء في آخر وحدثك بنفس الحديث وأن تعلم أنه ما حصل بينه وبين الاول الأول ولا والاتفاق ثم جاء ثالث وعرابع وهكذا وإن كان هؤلاء كلهم بعاف لكن لكن كون كل واحد منهم يذكر القصه على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا لكن لو كانت القضية واقعه صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وهكذا فقد لا تصل فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق لأن مثل الكذبة الواحدة نعم قد تقع قد يقولها قائد ثم يقولها الثاني ثم يقولها ثالث وما لها أصل نعم مثل أن يكونوا اناس مثل يريدون أن يروعوا الناس فقالوا أنه فقدت مثلا قديسه في مكان ولكن ما وصفوه وجاء آخر وهكذا ربما يكون هؤلاء قصروا بذلك، نعم الترويع وكلبوا في هذا لكن يأتون يحكون لنا قصة القولية والفعلية هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطاه على ذلك هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله وكل ذلك يريد به أن يؤيد ان المرصيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطاه ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة نعم ما احتمال عن الصحابة عن, عن, عن نعم. احتمال لكن كيف نقبلها <تصفيق> نعم لأن كل كل منهم يذكرونها عن رسول الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يتفقون على هذا من طبق متعددة يجعل عملها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرج في العاده أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاه والسلام بدون أن تصل إليه من طريق من فوق نعم ثم اذكر ايضا أن المؤلف رحمه الله يقول العادة العادة لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا ندخل العقل فيها ولو أننا أذ أج... أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته لأنه في المجادلة كل إنسان يريد الاحتمال وليحتم كذا وكذا لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بهذه. التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك الى طريق الى طريق مجدد لا بل يحتاج لكن ما... لا بل يحتاج بل لا نشوف اللي عندي لكن مثل هذه لا تنبطق به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك بل يحتاج الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق <تصفيق> نعم بل اين أن هذا الا ذكر المؤلف رحمه الله انه ما يمكن ان تثبت به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقه يعني في دقائق ثانيه غير مثلا المجمل اللي اتفقوا عليه فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منه نعم هؤلاء الذين اتفقوا على الحادث هم اللي يتكلم ما عنه مرسل يتكلم عن هذه الحادثه اللي وقعت وحصل بها التفصيل في دقائق مثلا يعني تفصيليه من هذه الحادثه قد لا تثبت بهذه الطريق بل تحتاج الى نقل صحيح يعتمد عليه لاثباتها لأن هذه الدقائق في ظلم الحادثه ونحن نتكلم عن الحادثه عموما فالحادثه عموما تثبت بهؤلاء بهذه الطريقه التي تواطؤوا فيها لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت الا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل نعم تواثر عندها تواثر فليحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتواتر وأنها قبل أفض <تصفيق> صح أنا عندي بالتواثر طبع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة ضرجوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه وأن حمزة قتل قرنه وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة او شيبه في قرنه هل هو عتبة أم شيبة, أو شيبة وهذا العطل ينبغي أن يعرف فإنه أصح نافع في جذب بكثير من المنقولات بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وآثارهم وغير ذلك ولهذا إذا روى الحديث الذي إذا روي الله إذا الحديث الذي يتأثى فيه ذلك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بان احدهما لم يأخذه لان أحدهم احدهما لم ياخذه على الاخر جاز لان حق كذب تزعمت حق لا سيما علم ان نقلته نقلتها نقلته ليسوا ممن يتعمل وإنما يقاض على أحدهم النسيان والغضب فإن, فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فلقهم كما, كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره وخبره وخبر وخبره خبره وخبره خبره وخبره خبر. خبره. وخبره وخبره وخبره وخبره طويلة وخبره ليس ممن يسرق وكذلك الناس ويقطع الطريق وخبره والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يتار وزيد بن أسلم وأمثالهم عدم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكبيرة في الحديث فضلا عن من هو فرقهم نزلندي أبو صالح السمان هو المدني أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الآمس ألف حديث قال أحمد في من ثقة من توفي سنه في سنة 2001 عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه زهري وابو زبيد محمد بن مسلم المكي وابو زناد وابو زناد المدني قال لبخالي أصحه الأثانيد أبو زناد عن الآرج عن أبي هريرة ثقب في, في الاسكندريه سنه سنة 217 وسليمان بن يسار المدني مولى ميمونه احد الفقهاء السبعه اخذ عن بعض الصحابه واخذ عنه قتاده والزهري وعمر بن شعيب حفيد عبد الله بن عامر العاص توفي سنه مئة او بعدها عن ثلاث وستين سنه ولدنا اسلم تقدم التعريف به نعم لا حضر هو صالح مشهور لا هو احنا عارفينهم ولا أبو حازم هو أبو حازم عبد الرحمن بن مرحب لكن اسمه مش اسمه مم. نعم فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وابو القاسم بن محمد أو سعيد بن مسيح على مقدمه ان يكون يتمم من ثلاث حاجه طبعا عن من هو فقهم مثل محمد بن سيرين البصعي مولى انس ومن اقرا الحسن بن ابي الحسن اخذ عن بعض الصحابه واخذ عن طوائف من المكتبيين قال المستعذب كان ثقه مأمونا عاليا رفيعا فقيها اماما كثيرا العلم توفي سنه 110 والقاسم بن محمد حفيد ابي بكر الصديق واحد الفقهاء السبعه اخذ عن بعض الصحابه وأخذ عنه طائفة من أعلام التابعين قال أبو الزناد ما رأيه أحدا أعلم بالسنة من القاسم توفي في سنة 16 وسيد بن سيد المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم قال عبد الله بن عمر هو والله الله أحد المختلا وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة لأنه كان صهرا ولد سنة 15 وتوفي في سنة 13 وعبيده بن عمرو السلماني من قبائل مراد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه اخذ عن علي بن مسعود واخذ عن الشعبي والنخعي والمسلمين كان يوازي شريحا في القضاء والعلم توفي سنة من اثنين سبعين وعلقمه ابن قيس النخعي الكوفي احد الاعلام رواه الخلفاء الراشدين الاربعه وطبقتهم واخذ عنه الايمه كإبراهيم النخعي والشعري توفي سنة وستين عن تسعين سنة والاسود هو ابن زيد ابن قيس النخعي الكوفي أخذ عن المسعود وعائشة وابي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختم في كل ليلتين وحج ثمانين حجة وتوفي سنة ثالثة الله أكبر <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> كل <ليلة> <تصفيق> ايوه حج يا الله يرضى نعم هو لا عبيد نعم, أوه. نعم. أوه. نعم. أوه. نعم. نعم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض ما يعرفه الانسان ومن الحفاظ من قد عرف من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروه وقتاده والتوري وانثالهم لا سيما الزهري في زمانه والتوري والتوري في زمانه هو عندي قتاده ابن دعامه السدوسي البصري الاكمه احد لانه تعالى وش معنى الاكمه ولدء الله أحد من أمه العلام روى عن أنث وسيد من سيب بن سرين وروا عنه الحفاظ ولا إمة واحتج به أصحاب الصحاح توفي سنة 217 وصفين الثوري من بني ثور بن عبد المنات بن أد بن طابخة كوفي من أعلام, من أعلام الأمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع ولد سنة 77 وتوفي البصن سنة 218 ما تهوله لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن, ش... إن ابن شهاد الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا يقول عندي مع في حديثي وسعة حفرة في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجوزي صفحة 22 من الجوزي سفحة 28 عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدث أنه سمع آباه يقول لابن شهار الزهري ما أعلمك تعرض علي شيئا أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قد مر على مسامي الله أكبر هل يقول من عمر بن عبد العزيز انه عالم الحديث صل الله عليه إلا شيئا قد مر على مسامي إلا أنك أو مني وروي مسواه عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد الله أكبر الحمد الله عليه نعم فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة والمقصود والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة إمتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإلى رواه هذا قصة طويلة متنوعه ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطعة امتنع الغلط في, في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطعة ولهذا إنما يقع مثل, إنما يقع مثل في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير الجادل فإن من تأمل طرقا علم, علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كان هذا هو اللي قلنا قبل قليل إذا كان في قصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقل بل لا من طريق آخر يثبت به نعم. وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع لأن الذي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا ولانه قد تلقاه أهل ولأن ولأنه قد تلقى ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجمع على خطأ، فلو كان الحديث كريبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكان قد أجمع على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا اجماع على خطأ وهذا إجماع على الخطأ وذاك مسنن. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجوزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت في او أو قياس ظني أن يكون الحق أي يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا ولهذا كان جمهور أهل العلم نحن نمروا عليه الحديث متعلم من معناه كذا وكذا لكن في احتمال أن يكون خلاف ذلك أن يكون معناه الباطن الذي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت فإذا انعقد الاجماع على ما يقضيه ظاهر الحديث علمنا بأنه ها لا يحتمل الباطن المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا لأن الأمة لا تجتمع على خطأ طيب اختلاف العلوات في مقدار ثمنه جمال جابر يجعله مضطربا لا السبب لأن هذا الاضطراب لا يؤدي إلى أصل الحديث وإنما يؤدي إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضب. وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قيمة القلاده هل هي أثناء أشر دناراً أو أقل أو أكثر هذا أيضاً لا يضب لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة هنا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف. على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في مصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وآحمد إلا فرقه قليلة من المتأخرين اكتبعوا في ذلك طائفه من أهل الكلام أنتعوا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث وأهلهم وأهل الحديث يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعريين كأبي إسحاق وابن فورك وأما وأما وأما ابن باق اللالي فهو, فهو الذي أنشر ذلك وتبعه نجل وتبعه وتبعه أبي النعالي وابي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحن هؤلاء والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد وابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من أئمة الشافعيه وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكيه وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفيه وهو الذي ذكره أبو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغوني وأمزالهم من الحنبلية وإن كان وللا كان ذكر <تصفيق> الملاهب الأربعة الآن أقول ف... للمؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة وهو يدل على ساعة اتلاعه رحمه الله وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث أي في المصطلح وفي أصول الفقه هل الخبر إذا خبر العحاد إذا تلقت في الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا هل ذلك يفيد العلم واليقين فيه الخلاف الذي ذكر مؤلث ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين وقد سبق لنا هذا المصطلح، و... وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم فيه في القرائم في القرائم. وهذا هو الحق فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل من الإمان وحد. مع أنه خبر أحاد ولا نشك في أن الرسول عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمر نهره ورد مع انه خبر أحاد إلى غير ذلك مما هو خبر أحاد ومع ذلك يفيد العلم اليقين بكثرة الشواهد التي تثبته ولتبقى الأمة له بالقبول نعم قال نعم نعم لا السفاريلا متأخر السفاريلا متأخر نعم لا أه... الاخير بالخطاب لا ثاني أه... الخطيب أه... الظاهره الراس ابن الخطيب أينه ابو المعالي وابو حامل هذا الشافعيه وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابله وكذلك الامده من الحنابله اما ابن خطيب ما اثير وإذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في اجماع على الاحكام باجماع اهل العلم في الامر والنهي والاباحه كيف كما, كما, أن كما أن كما ان الاعتبار كما أن كما ان الاعتبار في اجماع على الاحكام باجماع اهل العلم في الامر والنهي والاباحه والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو, أو مع عدم التشاور او اتفاق تشاور التشاعر بالعيف المؤلف رحمه الله يريد ان أن إجمع كل ذي فن بفن فمثل في علم الحديث نرجع إلى إجمع أهل الحديث إذا اجمع اهل الحديث على أن خبر الواحد يتلق بالقبول واحتفت به القضاء عن أفاد العلم فلا يهمون من خالفهم من الفقهاء كذلك أيضا الاعتبار بالإجماع في الأحكام الحكام الشرعية الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح من المعتبر في ذلك؟ علماء الحكام الفقهاء؟ الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو وعلى هذا فقط لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه فالانسان الحق ما يعرف ما, ما ما يعرف اجماع اهل النحو ولا يعرف اجماع اهل الحديث ولا الاصوليين مثلا فالمهم اننا نعتبر اجماع كل قوم في في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه فاذا قالوا قال مثلا ان الفقهاء او ان اهل الكلام خالقوا في في في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يوجد العلم قلنا لا يهمنا مخالفة إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماعه الحديث وعلى هذا فقص نعم والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق بالعاده يوجب العلم بمضمون المقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من, من علم أحوال الناقلين لا من علم من علم أحوال الناقلين لو في واحد من النحو وقال أجمع العلماء على وجوب سفر العورة في الصلاه نقول له ما هذا الشك فدرجي شاف كذلك الام هذا كل اجمع العلماء على راس الفاعل ونص المخلوده يقول عن العلم والراس ولهذا يقول ينتفع به كثيرا من علم احوال وش وشحال هذا هل هو من الفقهاء هل هو من الاصوليين هل هو من النحويين نعم واضح طيب فاذا قال النحوي اجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب هناك اقوى من من قال أكل الطعام هناك اقوى من اجل ان لا هناك اقوى الطعام اجل لا يكون هناك لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الخف وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال احمد قد اكتب حديث الرجل ليعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيه ur ماذا مم. مثل هذا مثل ومثل ذلك بعبد الله بن لهيه بار مسر لكني عندكم مثل هذا عبد الله ومثل هذا عبد الله أنت ما صار عندنا الآن. ها؟ يا عبد الله. هذا عندك أجل فتاوي؟ أجل. طيب وأنت عندك فتوى؟ أنت تقول مثل هذا عبد الله؟ أبو مثل هذا أنا عندي وأمثل ذلك عبد الله. واللي عندك؟ مثل ذلك عبد الله. خلاص. ذلك الله فانه كان اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس <تصفيق> لهيئه لهيئه نعم فانه كان من اكثر الناس كنت عندك لا لا من, من اكثر الناس كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه في حديثه متأخر المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترنه واللي يفسد واللي يخد ولهذا عبد الله بن الحقيقة يكثر الإمام عنه الإمام أحمد من الروايات عنه في المصنف كثير جدا لكن عاده عبد الله بن الحقيقة من علم أنه سمع منه طب إحتراق كتبه كان حجة ومن علم أنه بعد كان مشكوكا فيه وغير موثوق به لأنه رحمه الله اختلف حاله بعد فرق الكتبه وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فهو أيضاً فإن نتوقف فيه بدون أن نرجع لكن القسم الثاني نرجع عنه خطأ طيب وكثيرا لا مات وكثيرا ما يقترنه وليس مساعد وليس حجة ثبت إمام ثبت, ثبت والليث حجة ثبت إمام حذف التاء حذف التاء حذف التاء لا ثابت لا الاخراني عمر في الباء ولا ثبتا لا ثبتا ثبتا فهم يرون حقه مشبه مثل بطل بطل عما ثبت فلا يقول يشكرنا بالفتح ويكون هذا معناها المفالعة في تثبتي لكن ما قال مرجعنا الحديث؟ أهل الحديث يقول هذا لا يقول ثابت بفتح، نعم. والليذ حجة ثابت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحجة.